ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعذ اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم مشتملت عليه أرحام الأنفين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَهَذَاكَ الَّذَيْنِ حَرَّمَ أَمْ أُنثَيَيْنِ أَمْ مَا عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا 114. فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 115. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على يطعمه إلا أن إلا أن يكون ميتة أو دم مسحوب أو لحم خنزير أو لحم خنزير، فإنّه رجس أو فسق، إلّا لغير الله. تَأْمَنُ قُرًّا غَيْرَ ذَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِيذٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ صُحُومَهُمَا لا قطيع ذلك جزئناهم بلغهم وإننا